يخيفك فسنس كل فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب Innu lakabiru kumul ladzi alamakumu s-sihra Fala uقطعan aideyakum Wa ardu lakum min khilaaf Wa la لكم قَائِلُونَ لِبَنِكُمْ فِي ذُلْعٍ نُخْفِرُ أَلَن تَعْلَمُنَّ فقضي ما أن تقاض فقضي ما in وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَمَا الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ عمل one day